اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا وفي هذا المكان المبارك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تُعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا و. رحمنا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من الناس.